ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم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 وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّ وَإِنَّا نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَا يَقُولُونَ سونا عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فتوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْهُمْ فَتَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فإذا نزل بساحتهم فتاء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فتو فيبصرون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 كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منادوا